بسمِ اللههِ الرَّحمَان الرَّحيِيم وَالْمُرسَلَاتِ عُررفَ فَلْ عصفَاتِ عصفْفَ وَنَّ شاتَِ الشرار فَالفَارقاتِ فرَقاب فَمُقَاتِذكر عُذذرًا أَْنُ الضرار إَِّ م تُعَدونَ لَاقِع وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجنت ليوم الفص وما أدراك ما يوم الفص ويل يومئذ للمكذبين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 جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِ عَبْدًا قَادِرًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا وجعلنا فِيهَا رواسي شامخات وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى لكُ إِلَ ظُلّذِي فَل في شعَابًا لا ظَاللِ وَلَا يُغني مَِ الهَبَ إِها تَْنِي بِشَرضٍ كَلْقَص كََّهُ جملَةُصُف وَإلُ إ يَمَائِذِ للِمُكَذذبِ هذا يَوْمٌ لَا يَنفَعُ كُنُونٌ وَلَا يُؤَذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وال لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكع مما يشتهون قُلُوا وَاشْرَبُوا وَنِيَّاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ قُلُوا وَثَمَّ تَمَتَّعُوا قَلِيلاً كُم مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ كَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِ أي حديث بعده يؤمنون